فمن لم يجد فصيام سهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مومنا متعمدا فجداؤه جهنم خالدا فيها فجداؤه